بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرط كل أمر حسين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 بُكُم وَرَبُ آبائِكُم الأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَتَّلُونَ فَغَشِيَتْ بِيَوْمِئِذٍ السَّمَاءُ أُبَدٌ ظَالِمٌ مُبِينٌ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا كَشْفًا عَنِ الْعَذَابِ إنا قد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم يَا أُمَّةَ نَذِقُ البَطْشَ الكُبْرَا إِنَّكُمْ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَاتَنا قَبْلَهُمْ قَوْمُ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدْعُو إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمين وَأَن لاَ تَعْلُوا عَلَى اللهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عَذْبٌ رَّبِّي وَرَبُّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا فَعَذْلِنَ فَدَعَا رَبَّهُ أنها فَأَسِرْ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ هُوَ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَىٰ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزَرْعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَحْنُتُ كَانُوا فِيهَا فَاسِينَ كَذَلِكَ وَأَرِثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ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 لَا أُمِنُ بِهِمْ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأَسُوءُ بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ هُمْ خَييرٌ أَمْ قَوْمُ تُدَعيُ وََّينَ مِنْ قَابِنِهِم أَهلَتْناَاهُ إِهُ كَُ مُجدين وَمَا خَلَقََ السَّموَافِ وَالأَربَ وَمَا بَنَهُ مَا ل عبين مَا قَلَكُناَاهُمَا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 عزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأزيم كالمهل يغني في البطون كوني الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء جحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم زق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تم ترون إن المستقين في مقام في جنات وعيون يلبسون من ثندس وإستبرق متقابين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاتهة آمين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإن ونفسرناه بنسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون